أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد اليوم إن شاء الله عز وجل هو هذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام وكنا كما ذكرنا قبل ذلك أننا اخترنا أن تكون على هيئة سؤال وجواب لتكون أي قضاء في ذهن الطالب وأسرع استحضارا عند طالب العلم واليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع تكملة لهذه الأحداث النبوية السؤال الأول في هذا المجلس من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وأين استرضع صلى الله عليه وسلم أول من نذكره من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح انكح أختي بنت أبي سفيان وفي رواية عند الإمام مسلم باسمها عزة عزت بنت أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوا تحبين ذلك هي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن ينكح أختها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوا تحبين ذلك؟ فقالت نعم، فقالت نعم لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة وأحب من شاركني في خير أختي فقال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي لماذا؟ لأنه لا يجوز في شرع الله الجمع بين المرأة وأختها قالت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم وفي رواية درة بنت أبي سلم فقال صلى الله عليه وسلم بنت أم سلم قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي الربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد موت أبي سلمة وكانت بنتها ربيبة في حجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة هي ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ثم قال وهذا هو موطن الشاهد أرضعتني وأبا اللي هو أبوها ثويبة أي ثويبة مولاة أبي لهب قال صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وزاد البخاري قال عروة وثبي وثويبة مولات, مولات لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فثويبة هي أول مرضعة من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها وأيضا من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية حين جاءت كعادة النساء كانوا يأتون فيطلبون من يرضعونهم ويأخذون على ذلك أجر فلما جاءت حليمة كان من نصيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذته معها إلى بادية قومها فأقام معها أربع سنين ثم ردته إلى أمه قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد في هدي خير العباد في أمهاته صلى الله عليه وسلم التي أرضعنه فمنهن ثويبة مولات أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المكزومي بلبني ابنها مسروح واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلدن ابنها عبد الله واختلف في إسلام أبا والنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لهي حليمة وزوجها فالله أعلم ما الحكمة في أن العرب تسترضع الأطفال في البادية لماذا كانوا كانت العرب يتركون أولادهم ويسترضعونهم في البوادي وهذا لأجل رغبة في تقوية أجسادهم لأن حياة البادية واستنشاق هذا الهواء النقي وهذه البيئة الخصبة العزبة كانوا يرغبون في أن يتركون أولادهم في زمن الصبا. رغبة في تخوية أجسادهم وتعويدا وتربية لهم على الاعتماد على النفس منذ الصغر ومنذ نعومة أظفارهم وتقويما لألسنتهم وكان ذلك من عادة العرب أن يلتمس المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون ذلك أنجب للولد وكانوا يقولون المربى في المدينة يكون كليل الذهن فاتر العزيمة فهذه هي الحكمة في أن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في البادية منهم هم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هناك فرق بين المرضعة والحاضنة فالحاضنة هي الراعية وقد لا ترضع أما المرضعة فقد تكون مرضعة وحاضنة قال ابن القيم رحمه الله في حواضنه صلى الله عليه وسلم فمنهن أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ومنهن ثويبة مولاة أبي لهب التي ذكرناها وحليمة السعدية وابنتها الشيماء وهي أخته من الرباعة كانت تحضنه مع أمها ومنهن الفاضلة الجليلة التي كانت على الإسلام وهي أم أيمن بركة الحبشية وكان النبي صلى الله عليه وسلم ورثها من أبيه وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارفة فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تبكي فقال لها أبو بكر لماذا تبكين فقالت والله ما أبكي إلا لأن الوحي قد انقطع من السماء إلا لأن الوحي قد انقطع من السماء فكانت تبكي لما دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد وقعت له حادثة عظيمة ألا وهي حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم فكما جاء في صحيح مسلم عن أنت بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام أتاه جبريل عليه السلام في السؤال السابق ما أدري في آه آخر الصفحة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدكي اكتبوها فقال يا أمي أيمان يا أمي أيمان ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله اكتبوها هذه تكملة غير موجودة فقالت إني لا أعلم أنما عند الله خير لرسوله وَإِنَّمَا أَبْكِي لِنْقِطَاعِ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَبَكَيَا وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أيه طبعا هذا اسم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 فقال يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله فقالت إني لا أعلم أنما عند الله خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيدتهم على البكاء فبكيا ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بن ساد وقعت له هذه الحادثة حادثة شق الصدر وذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع طبعا معنى الصرع أن الإنسان يطجع أخاه على الأرض فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج معه علقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضيأة فقالوا إن محمدًا قد قُتل فاستقبلوه وهو منتفع اللول قال أنثى وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره كان أنثى يرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحادثة حادثة شق الصدر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ليلة الإسراء والمعراج كما في الصحيحين من حديث أنث ومن حديث مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ليلة إذ وأنه غسل بماء زمزم ولا منافاتا لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسرائي والمعراج ما الحكمة من شفت صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة الأولى أن ذلك إعدادا مبكرا للنبوة وإعدادا للعصمة من الشر وعبادة غير الله عز وجل ولكي يتأهب صلى الله عليه وسلم للوفود إلى الملأ الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والمثول بين يديه سبحانه وتعالى كما حدث ذلك في ليلة الإسراء واتخذت هذه الحادثة هذا الشكل المادي الحسي أن جبريل عليه السلام جاء وفعلا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه واستخرج هذه العلقة ثم لأمه فاعاده وأثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم تغلت هذا الشكل المادي الحسي تحت أسماع الناس وأبصارهم ليكون أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته صلى الله عليه وسلم فيما بعد وكما عند مسلم قال أنث فقد كنا نرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم وأيضا من الحكم إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه وأيضا تعهد الله عز و... تعهد الله عز وجل هذا تعهد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن مزالق الطبع الإنساني ووساوس الشيطان فاستخرج جبريل عليه السلام هذه العلاقة السوداء فقال هذه حظ الشيطان مني. وليتعود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على رؤية الملائكة. وهو صغير حتى اعتاد ذلك. قال الدكتور محمد سعيد البيطري. وليست الحكمة من هذه الحادثة. والله أعلم. استئصال غدة الشر في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان الشر منبعه غدة في الجسم أو علاقة في بعض أنحائه لأمكن أن يصبح الشر خيرا بعملية جراحية يعني لو كان معنى استخراج هذه العلقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العلقة هذه هي بعينها غدة الشر في جسم الإنسان لكان كل واحد شرير ذهب وفعل عملية جراحية واستخرج هذه القطعة وأصبح خيرا بعد ذلك قال وليست الحكمة من هذه الحادثة والله أعلم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 وتهيئته للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته هذه بعض الحكم من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو صغير ما اسمه أم النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ماتت؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمينة بنت وهب قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد ولا خلاف أن أمه أي أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء والأبواء هذا مكان بين مكة والمدينة منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين أي أنها كانت في زيارة لأخواله في المدينة وبينما هي في الطريق ماتت فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل سبع سنين وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة أمه وفاة أمه ست سنوات وكما قال ابن الخيم أنه لم يستكمل صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت سبع سنين ما الحكمة من يتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد شاء الله عز وجل أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما وذلك لحكم من أبرز هذه الحكم ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الضيبة في القلوب أو إهام الناس بأن محمدا إنما رضع لبان دعوته منذ صباة بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة هذه من الحكم حتى لا يشك أحد من الناس أو حتى لا يكون المبطلين سبيل في أن يقول أن أباه قد رباه لذلك أو أن جده مثلا كان سيدا في قريش فربا ابن ولده أو رب حفيله على ذلك فهذا عناية من الله سبحانه وتعالى لألا يكون لهؤلاء الناس سبيل في ذلك إنما الذي رباه الله سبحانه وتعالى فلم يكن لأحد دخل في تربيته صلى الله عليه وسلم ولعل من الحكم في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسم المراتب فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يتيماً إلا أن الله عز وجل اختاره واصطفاه لرسالته وأيضاً من الحكم من يتم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أدبه صلى الله عليه وسلم وخلقه مع يتمه دليلاً على أن الله تولى لعايته وتأديبه وحده فالله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى وأيضا من الحكم حتى ينشأ قوي الإرادة ماض العظيمة غير معتمد على أحد في شؤونه صلى الله عليه وسلم وأيضا من الحكم من يتمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته وحتى لا تتدخل يد بشرية في تربيته وتوجيهه فكأن الله عز وجل بعد أن مات أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما قد انتهت مهمتكما وأن الله عز وجل هو الذي سيتولى تربيته وهو الذي سيتولى رعايته وتأديبه فالله عز وجل هو الذي رباه وهو الذي ربى جميع الأنبياء الدبني ربي فأحسن تأديب من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه كفله بعد موت أمه جده عبد المطلب روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال ثم توفيت أمه فهم في حجر جده فكان وهو غلام يأتي وسادة جده كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يأتي على وسادة جده طبعا كان عندهم أن هناك مكان لكبير العائلة مثلا أو لكبراء الناس لهم مكان يجلسون به لا يجلس عليه الصغار فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي وسادة جده وجد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ عبد المطلب وعبد المطلب كما هو معلوم هو سيد من سادات قريش ولما جاء أبره خاطبه عبد المطلب لأنه كان سيد قريش، لما قال له الإبل أما أنا فأنا رب الإبل وأما للبيت فله رب يحميه فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليها فيخرج جده وقد كبر فتقول الجارية التي تقوده انزل عن وسادة جده فيقول عبد المطلب دعي ابني فإنه محسن بخير فإنه محسن بخير ثم توفي جده ورسول الله صلى الله عليه وسلم غلام وهذا الأسل مرسل صحيح إلى الزهري كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة جده عبد المطلب قال ابن القيم وكفى له جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين ثم كفى له عمه أبو طالب واستمرت كفالته له من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب كفله شقيق أبوه أبو طالب عمه أبو طالب وكان به رحيما وكان مقلا في الرزق فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت أي وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وفي البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجني الكباث والكباث هو ثمر الأراق الذي يتخذ منه السواك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عليكم بالأسود منه أي الناضج منه فقالوا يا رسول الله وكأنك رعيت الغنم أي كأنك رعيت الغنم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل من نبي إلا رعاها لقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر إثنى عشر سنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب إلى الشام في تجارة وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب فعن أبي موسى قال خرج أبو طالب إلى الشام أي في تجارة وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب أي على هذا الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم يعني كان يمرون بهذا الراهب فلا يخرج عليهم في هذه المرة فخرج عليهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب جعل يتخللهم أي يمشي بينهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك عمره سنت عشر سنة اثناشر سنة هذا الراهب خرج في هذه المرة ومشى بينهم وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له الشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجداني إلا لنبي قال هذا الراهب هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فقال له الشيخ من قريش ما علمك أي بهذا الأمر. فقال إنكم حين أشرفتم, علي حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجداني إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفي كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أرسل إليه فأقبل عليه غمامه تظل صلى الله عليه وسلم فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة أي إلى ظل الشجرة فلما جلس ما لا في الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه فقال أنشدكم بالله أيكم ولي، أي الذي يلي أمره فقالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهد من الكعك والزيت وعلق الشيخ الألباني رحمه الله على جملة وعلى جزء في هذا الحديث بعد علق الشيخ أن ذكر بلال في هذا الحديث خطأ إذ لم يكن خلق بعد يعني بلال لم يكن موجودا آنذاك لكن بقية القصة قال الشيخ الألباني رحمه الله أنها صحيحة هذه القصة قصة صحيحة كما ذكر الشيخ الألباني في صحيح السيرة وقال الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله عز وجل في كتابه الماتع مدرسة السيرة النبوية ومما يستفاد من قصة بحيرا الراهب عدة أمور منها أن الصادقين من رهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الرسول للبشرية كما حدث ذلك من بحيراء عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ما قال ولأن الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم فإن الواحد لا يتوه أو يعني لا يخطئ في أن يستخرج ولده من بين أولاد غيره والله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يكتمون الحق وهم يعلمون وقال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل معروف لديهم بوصفه صلى الله عليه وسلم وأيضا مما يستفاد من هذه القصة إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم وتضليل الغمام له وميل فيء الشجرة عليه قبل البعثة كما جاء في هذا الحديث وأيضا من الأشياء المستفادة من هذه القصة عداوة وحسد وحقد, وحقد الذين كفروا من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله والقضاء على دعوته من بدايتها حتى قبل أن يبعث وبعد أن بعث صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم المؤامرات التي حدثت من اليهود أكثر من مرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن والله يعصمك من الناس ما الحكمة من عمل الأنبياء برعي الأغلام قال ابن حجر رحمه الله عز وجل قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة طبعا كما ذكرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل من نبي إلا رعاها أي أن جميع الأنبياء اشتغلوا بهذه المهنة قال ابن حجر الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة لأن الأغنام بطبيعتها هادئة والإنسان الذي يرعى الغنم تكون عنده سكينة ووقار وحلم وشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألف من ذلك أي من هذه الأشياء الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهله أي أن رعي الغنم يربيهم تربية كاملة على هذه الأشياء التي سيواجهونها مع من يدعوهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال ولأنه تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر تفرق الغنم أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة يعني إنسان قد يربط الإبل بالخطام أو يربط البقر أيضا بخطام لكن العادة المألوفة أن الغلم لا تربب وما أكثرية تفرقها فهي أسرع انتيادا من غيرها وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء الله عز وجل لا يعجزه أن يهيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدح سعيا وراء الكوت الله عز وجل قادر على كل شيء وقادر على أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من كنوز الدنيا ما يعطيه الله سبحانه وتعالى وكما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع قبل موته ومعه مولاه أبو مويهبة فقال لأبي موهبة بعد أن أمره الله عز وجل أن يخرج ويستغفر لأهل البقيع فقال إن الله عز وجل قد خيرني وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عن المنبر وقال هذا الكلام أيضا ما بال عبد خيره الله بين كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ثم لقاء ربه ثم الجنة فبكى أبو بكر لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في الرواية التي صعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المنبر أما في رواية أبو مؤهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله عز وجل قد خيرني بين كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقائه ثم الجنة فقال بأبي أنت وأمي اختر كنوز الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال ولكني اخترت لقاء ربي ثم الجنة فلو شاء الله عز وجل لجعل مع نبيه صلى الله عليه وسلم جبال الذهب والفضة لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آيان محمد قوتا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وأيضا من الحكم من عمل الأنبياء برعي الغنم لأن صاحب أي دعوة لن تقوم دعوته في الناس إذا ما كان رزقه من وراء دعوته أو على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم وهذه هي دعوة الرسل في كل زمان ومكان وكما أيضا في قصة مؤمن آل يسين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فالأصل في الداعية إلى الله عز وجل أن يتحرر من أخذ الأجر على دعوته إلى الله عز وجل وقال نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجريها إلا على الله وقيل أن مؤمن آل ياسين ذهب إلى هؤلاء القوم فقال ذهب إلى الأنبياء فقال أتطلبون على ما تدعون إليه أجرًا فقالوا لا فذهب إلى قومه فقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون الله عز وجل قال اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون فلا بد أيضا في الداعي أن يكون مهتد وأن يكون عاملا بما يدعو إليه من الخير أما إن كان لا يسأل أجرا فقط فكثير من المشعوذين والسحرة والكهان ينخدع بهم كثير من الناس والأصل في الفطرة الإنسانية أنها تميل إلى الذي لا يأخذ أجرا إلى الذي لا يأخذ أجرا فتجد بعض الناس يقولون نذهب إلى الشيخ فلان حتى وإن كان مشعوزا تقول له لماذا يقول لا يأخذ مال لا يأخذ مال فهذا لا لا يكون دليلا على صدقه لأن الله عز وجل قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فلا بد أن يكون مهتدًا بما جاء من عند الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضًا حملات التبشير والتنصير التي تجوب بلاد المسلمين وينصرون المسلمين موجود عندهم. من الأشياء الأساسية العمل التطوعي المجاني. أنهم يذهبون ويتطوعون من أجل نشر عقائدهم الباطلة. لكن كما ذكر الله عز وجل اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون. فليس كل من لم يأخذ أجرًا مهتدي. فلا بد أن يجتمع فيه. هاتاني الصفتان لأن صاحب أي دعوة لن تقوم دعوته في الناس إذا ما كان رزقه من وراء دعوته أو على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم وعن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل الإبري والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الشيخ الألباني صحيح وأيضا من وأيضا من هذه الحكم وأيضا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الحكمة من عمل الأنبياء برعي الغنم قال والذي قاله الأئمة إن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتعتاد قلوبهم بالخلوة وتعتاد قلوبهم بالخلوة ويتركوا ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم أي من سياسة الأغنام إلى سياسة الأمم وقد تقدم إضاح هذا في أوائل كتاب الإيجارة ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله متبر طبعا هذا الكلام كله شرحا للحافظ ابن حجر على صحيح البخاري ثم قال ونقل الكرماني عن الخطابي قال أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم وإنما جعلها في أهل التواضع كرعاة الشاه وأصحاب الحرف طبعا هذا الكلام الذي يتخلل الكلام عن الحكمة هذا الكلام طبعا آآ غير آآ مطلوب أما الكلام الذي يخص الحديث الذي نتكلم فيه وهو الحكمة في رعاية الغنم للأنبياء هذا هو المهم في هذا الجزء وقال صاحب مدرسة السيرة النبوية من هو صاحب مدرسة السيرة النبوية من الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله عز وجل كما ذكرنا قال لقد تعلم من رعي الأغنام عدة خصار تربوية أي لقد تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من رعي الأغنام عدة خصار تربوية منها الصبر فصبره على الراعي من طلوع الشمس حتى غروبها إنسان الذي يرعى الغنم يخرج في الصباح ولا يرجع إلا وقت الغروب من أهم لوازم الراعي نظرا لبطء الغنم في الأكل والحركة من مكان إلى مكان فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل أي أن يصبر على الأغنام وأن يتحمل هذا الوقت وكذلك تربية البشر كذلك تربية البشر الأمر أو الخصلة الثانية التواضع إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها فلا يضجر من كل هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم رواه البخاري فمن الخصال المكتسبة من رعي الغنم التواضع وأيضا من الخصال الشجاعة فطبيعة عمل الراعي الاستضام بالوحوش المفترثة فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله لمواجهة الأخطار، فقد يعد ذئب على الغنم سيأخذ منها شاتا كما جاء ذلك أيضا في الحديث الصحيح أنه بينما رجل يرعى غنم أعد عليها الذئب فأخذ واحدة. فأخذها منه الرجل أي الراعي فقال فأقعد زئب على ذنبه أي قعد على زيله ثم قال له مخاطبا هذا الذئب يتكلم مخاطبا لهذا الراعي فقال له ما لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال هذا الراعي ذئب يتكلم فقال وأخبرك بما هو أعظم من ذلك نبي بين الحرتين أي في المدينة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذهب هذا الرجل وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد بذلك أنا وأبو بكر وعمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخصلة الشجاعة من الخصال المكتسبة لهذا الذي يرعى الغنم وأيضا من الخصال الرحمة والعطف إذ أن الراعي يقوم بمساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت فيكون بجانبها يعالجها فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان الذي يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس بين أصحابه جاءت الحمرة ترفرف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بفرخيها فقال رجل أنا يا رسول الله أي من أخذ أولاد هذه الطير أو هذا الطير فقال رجل أنا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده رده وفي أحاديث كثيرة في الصحيح أن بعض الحيوانات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من أخذها بردها رحمة بأولادها وأيضا الجمل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقذ يهمهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل فقالوا هذا الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشكو لي أنك تجيع إنه يشكو لي أنك تجيع فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم البشرية بالإنسان وأرحم البشرية بالحيوان فالإسلام هو الذي أسس حقوق الحيوان وهو الذي أسس حقوق الإنسان قبل هذه الحقوق الغربية المصطنعة فالإسلام أول من أسس ذلك كله فمن هذه الصفات الرحمة والعطف وأيضا من الصفات ومن الخصال التربوية المكتسبة من رعي الغنم حب الكسب من عرق الجبين فالله عز وجل قادر على أن يغني رسوله عن رعي الغنم ولكن هذه تربية له صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يأكل من كسب يده ومن عرق جبينه صلى الله عليه وسلم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 رواه البخاري فهذه أيضا صفة من الصفات المكتسبة من رعي الغنم وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من المجلس الثاني من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته